يا رب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك, لا شريك له لا شريك له لا شريك له واشهدوا أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آلوا لما نتق الله اتق الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبََّ منِن م ررجًا كَذير وَنِسَّاء وَاتَّقُ الله وَتَّقُ اللهَّ وَاتَّقُ الله الذي تَسَأَلونَ بِهِ وَأرحم إِ اللهَّ كانَ عَلَكُم رَقبَ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الكلام كلام الله وغير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدأة وكل بدأة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد من هو السعيد حقيقة ومن هو الشقي حقا من هو السعيد من هو الشقي والناس صنفان لا الثالث لهما فمنهم شقي ومنهم سعيد وتراه قدم الشقاوة على السعادة فأكثر الناس أشقياء والقليل منهم سعداء ويبقى السؤال ها هو وهو هو من السعيد حقيقة السعيد ليس فينا الذي يضحك من ملء او بملء شدقيه والسعيد ليس فينا الذي لا تنطبق شفتاه لابتسامة ابدا والشقي ليس وذلك الحزين الأليم المتألم الباكي الدامع نحسب أن الأول سعيدا ونحسب الثاني الشقية ولكن الحقيقة ليست كذلك الشقي هو من يأبى الموعظة إلا في نفسه ومن نفسه والسعيد هو من وعظ بغيره هكذا تقول العرب صادقة وهذا ما تقول العرب حكمة ولذا قال الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة وموعظة للمتقين فهؤلاء هم السهداء حقا والأشقياء هم الذين سمى الله فقال وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون عرفت السيدة عرفت الشخد ومن كان في هذه الشقي فهو في الآخرة شقي ومن كان في هذه السعيد فهو في الآخرة سعيد وهذا مصداق قول ربنا سبحانه من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل السبيل وهذا مصداق قول ربنا سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلا نحينه حياة طيبة وفي الآية الأخرى يقول فأولئك يدخلون الجنة أولئك يدخلون الجنة بغير حساب هذا هو الشقي وهذا هو السعيد حقا لو علمه الشقي من أبى موعظة إلا من نفسه وهيهاة هيهاة تنفعه يومها موعظة يكون كل شيء قد ضاع يكون كل شيء قد ضاع وفراغ مثل يضرب حيث قال يومها آمنت آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل فقال الله الآن وما ينفعك فرعون وما ينفعك شقي أن تكون الموعظة من نفسك السعيد أيها الإنسان من وعظ بغيره والله يقول في كتابه إن في ذلك لذكرى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد وهذا أول سوء أو أول قدوة معنا ومثل سعادة وفوزا صدق الله فصدقه أي رجل إنه رجل صنع خاتمته بيديه والذي يقفض الأرواح هو الله والذي يتوفى هو الله الحي القيوم ولكن رأيت إلى رجل يصنع خاتمته ويضع موضع الخاتمة بيده فيقول ها هنا أموت أي رجل أيها الإنسان أي رجل إنه رجل صدق الله وصدقه وربك يكون حيث تكون ونبيه يخبر عنه قائلا يقول الله أنا عند حسن ظن عبدي به أنا عند حسن ظني عبدي به هذا رجل جاء نبيه مجاهدا بطلا لا يتخلف عن كل موطن كرامة ولا يتخلف عن نداء جهاد وحق فلما جاء يوم الغنيمة وجاء يوم المكافأة يقدم النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين إلى هذا المجاهد البطل يقدم المكافأة حقا مستحقا يقدم المكافأة حقا وجبا لا يقدمها زكاة وهو ليس من أهلها ولا يقدمها صدقة وهي أوساخ الناس إنما يقدمها حقا حيث يقول الله في كتابه في كتاب الكريم سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال ويقول وعلموا أنما غنمتم أنما غنمتم فإن لله خمسه ولرسوله وللمؤمنين ولذي القربة وأنت واحد من هؤلاء أنت واحد من هؤلاء ولكنه نظر إليها مكافأة دنيا نظر إليها دنيا عجلة بين يديه نظر إليها دنيا معجلة ومكافأة دين فيقول رجل مجاهد البطل ومثل أحوج ما يقول إلى كل لقمة يتبلغ بها والصحابة جلهم فقراء فقراء بائسون لا يملكون شيئا من حطام الدنيا ثيابهم ليست إلا إزارا أو رداءا خفاف مخرقة فيقول هذا حقك أيها المجاهد البطل وهو حلال طيب لأن الذي لا اليد التي تقدمها هي يدت حلال واليد الشريف النبوية هو الطيب لأنه قضاء ربك وحكمه هو الطيب لأن نفسك ما استشرفته ولا طلبته فخذ غنيمتك أيها المجاهد خذ حقا وجب خذ وأنت فقير مستحق خذ وليست صدق يا وساخ الناس خذا وليست زكاة وإن كنت من أهلها خذا أيها المجاهد خذا غنيمة ونفلا من نبيك صلى الله عليه وسلم فينظر إليها يقول ما هذا يا رسول الله ما بايعتك على هذا ما بايعتك لتكون آدي مكافأة إيمان وما جاهدت معك جهادا لتكون غنيمة وعاجلة فماذا تريد إذن أيها الرجل وما وراءك مطلبا يقول إنما بيعتك لأضربها هنا فأدخل الجنة فأدخل الجنة هذا هو الطموح هذا هو الطموح وهذا هو الإيمان صدق الله فصدقه انظروا كيف يقول لله هاهنا نام هنا ولا يخطيه قدر الله وقضاه المحتوم رجل يصنع آخرته وهو على أرض الله مجاهدا بطلا اصنع آخرتك فإن الموتى يأتي بغته وجاءت سكرة الموت بالحص ذلك ما كنت منه تحيث عش أيها الإنسان لتموت كل نفس زائقة الموت وعندما يقول عش لتموت فمن أمل منكم أن يخرج من مسجدي هذا فهو ضائع ومن طالت أو من طالت آماله أن ترتد إليه أنفاسه الخارج فهو غافل ومن أمل أن يعيش سنة فيا ويله نعم يا ويله يأتيه الذي هو أقرب إذ خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوطا وخط آخر هو أقرب والإنسان آماله كثير لا تنقطع فيأتيه الذي هو أقرب وهو يأتي بغته نعم يأتي بغته أرأيت إلى رجل عاش ليموت أرأيت إلى رجل صنع خاتمته أرأيت إلى رجل يقسم على ربه يقسم على ربه ورب يكون حيث هو يكون ويقول ها هنا يا رسول الله ها هنا في لبتي في حنجرة أموت لماذا أيها الرجل مكافأتي ليستها هنا مكافأتي هناك لو علمت مكافات هناك فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز هذا هو الفوز المبين الذي يريده هذا هو الفوز المبين الذي يصلب هذه الخاتمة التي أرجو أرأيت إلى رجل يصنع خاتمته نام يصنعها فيقولها هنا يا رسول الله فلما كان يوم الوغاة ولما جاء يوم السفق يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتل انذروه انظروه اين رجل فطلبوه فوجدوه قتيلا حيث اشار لا يخطئ قدره ولا يخطئ قضاء المحتوم ارأيت الى رجل ان في ذلك لذكر لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد الم يئن للذين امنوا الم يئن للذين امنوا ان تخشا قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون آية تصدق على الفضيل وآي هو الفضيل الرجل الذي صاهد على جزء الشقراء يطلب محبوبة له أشيقة يناجيها فيسمع الآية تقول له ألم يأني للذين آمنوا قالها الفضيل الآن فما بالنا أهل المساجد لا نقول ما قال الفضيل ولما قالها الفضيل فماذا كان فماذا كان وثم ماذا وثم ماذا هو الفضيل بعدها عابد الحرمين هكذا لقبا وهكذا نداء في أشعارهم يقال يا عابد الحرمين ولقب يعطيه إياه عبد الله بن المبارك وابن المبارك لا يقول إلا صدقا ولا يلقب إلا حقا اذروا ماذا صنعت آية برجل جعلت من قاطع الطريق مؤمنا جعلت من قاطع الطريق ثقيا جعلت من قاطع الطريق عابد الحرمين يا ويل الإنسان يا ويل الإنسان يصدق عليه قول ربه سبحانه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله قرآن يتلى ووعيد رباني يقول فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله إياك إياك أيها السامع أن يصدق فيك وعيده إياك أيهاك أيها السامع أن يصدق فيك وعيده أي تقال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله والله يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها الجبال الرؤسيات ألا أتاب الممتدة في, في باطن الأرض الحجارة الصماء الغرابيب السود الجدد الحمر يقول الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها وتلك الامثال نضربها وتلك الامثال نضربها لقوم من يتفكرون لقوم من يتفكرون لقوم يتذكرون وهذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقف في صلاته وفي صبره أزيز لا ينقطعك أزيز المرجل قرآن يسمع ليكي قرآن يتلى ليحرك القلوب ولذا لما قيل له يصلي عمر عمر يصلي يا رسول الله ولا يصلي أبو بكر أبو بكر من حيث علمت, علمت, علمت أسيفا باكيا دامعا خاشعا لا تستقيم للناس صلاة ولا يفقه الناس منه قراءة لبكاء ولا يعلم الناس منه قراءة لخشوع فضر يا رسول الله فيعلنها للعالم مدوية ويعلنها للأئمة جميعا ويعلنها لقراء القرآن كلهم فيقول يأبى الله يأبى الله ورسوله من بعده إلا أبا بكر فمن يصلي بكم إلا دامع ومن يصلي لكم إلا باكي ومن يصلي لكم إلا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه ثم اشتد على النساء فقال أنتن علي لصاحب يوسف لصاحب يوسف أبو بكر يصل إلى عمر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أقفالها الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها تخشع منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به يشاء يهدي به من يشاء ذلك هدى الله يهدي به يشاء هكذا يقول ربكم سبحانه هكذا يقول فأي قلب هذا أي قلب هذا لا تخوف آية تقول بل بدى لهم من الله بل بدى لهم من الله بل بدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون البدا لهم, لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون أي قلب يسمع هذه يقول الله قل ألنبئكم بالأخسرين أعمالا بالاغشرينا عمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعه وهم يحسبون انهم يحسنون صنعه وهم يحسبون انهم يحسنون صنعه اي قلب عباد الله اي قلب يسمع قوله وجون يومئذ خاشعة عاملة ناصبة وعاد النبي عليه الصلاة والسلام يسمع ابن مسعود يقرأ يقرأ فيقرأ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا الرسول يشهد الرسول يشهد الرسول يشهد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا يكونوا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون إن في ذلك لذكرى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أو ألقى السمع وهو شهيد ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم كتابك رفع كتابك رفي عثمان كتابك ختم جنتك بيدك أيها الرجل عثمان عثمان الذي يشتري الجنة فيمشي في أرض الله آمنا مطمئنا إلى كتابك ختم افعل ما شئ وعمل ما شئ ما يضرك يا عثمان ما يضرك ما يضرك يا عثمان فقد رضح البيع ووقع البيع من يجاهز جيش الوسرة من يجاهز جيش الوسرة وهو رفيقي في الجنة فيرسل عثمان السبعير بأحلاتها بأقتابها بأحمالها إلى الله إلى الله إلى الله سبحانه وتعالى بيعا وشراء هل أدلكم على تجارة تنجيكم هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم هذه تجارة رابحة لا كاسد أبدا هذه تجارة مع الله أرضها عثمان وربح الجنة ما يضرك يا عثمان ما يضرك يا عثمان لا ما يضرك انفق عثمان وانفق انفق للسباعير في يوم الجوع في تابوك وانفق في بيرغوم عثمان يشتري السقيا للمؤمنين طار الجاع اولاده وهل ضاع ورثوه يوما فصار الى فقر وجوع أبدا أيها الناس وإنما أخذ سك الجنة ثم ماذا أنفق ينفق عليك ومن الذي ينفق ربك يا ويل الذين يمنعون يخزنون يكدسون يحرمون يا ويلهم ولهم مثل مثل وأسوة يقول الله سبحانه وتعالى: "وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الأرض ولا تبغ الفساد في الارض ولا تبغ الفساد في الارض قال انما اوتيت ولا علم عندي" ولا حق لفقير عندي ثم ماذا فخسفنا به وبداره الأرض إن في ذلك لذكره فخسفنا به وبداره الأرض إن في ذلك لذكره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سلاس أقسم عليهن فمن يصدق ثلاث أقسم عليهن فمن يؤمن ما نقص مال من صدقه ما نقص مال من صدقه لا يجوب تصدق ولا يفتقر مزك أبدا فكان ماذا وهذا مثل آخر يقول الله سبحانه وتعالى فأصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها على ما انفق فيها ويخاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك ليتني لم اشرك بربي احد ثم ماذا ثم ماذا والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم تتحول هذه الأموال إلى عذابات يوم القيامة كل الأموال فإن كانت زعبا وفضة صارت إلى صحائف من نار أكوى بالجباه والجنوب والظهور وإن كانت إبلا وبقرة فهي تطأ صاحبها بأظلافها وبأقدامها وحوافرها وإن كانت وإن كانت وإن كانت ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم جنة وسلعة غالية يسميها سلعة لأنها تباع لأنها تشترى لأنها تباع لان اشترى عثمان فقه فذهب يشتري ب1000 بعير يشتري الجنه وهو على ارض الله يضمن مستقبله الاخروي مستقبله الابعد لينام قرير العين وجنه بين عينيه وبيده صك يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان في الاجل ممتد ومع ان في العمر بقية لكن يا عثمان ما يضرك ما يضرك وصحيفتك قد ذهبت قفت الاقلام قفت الاقلام او قفت الصحف ورفعت الاقلام عنها وانت يا عثمان رضي الله عن ما در عثمان ما عمل بعد اليوم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم هذا مبلغي من العلم والعلم كل من الله تعالى الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته الذي لا عز إلا في طاعته الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وإمامي صلِّ الله على هذا النبي الأمين الذي جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين وارضى اللهم عن صحابته الطيبين الطاهرين ومن ولاهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد عباد الله إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد دخلت النار في هرة أي والله في, في هرة ما عذبتها أي عذاب وما عذبتها كل عذاب إنما فقط حبستها لا تركتها تأكل حيث يريد الله من خشاشه من خشاش أرضه ومن نبته سبحانه وتعالى وليه أطعمتها فيقول دخلت النار في هرة فيا أيها الإنسان ما ذرك بربك الكريم أن كان كريما آه إن لو علمت أن الكريم يعذب وإذا عذب الكريم عذب عذابا لا يعذبه جبار ومن هنا قال إبراهيم لأبيه وعيدا قال يا بثيبني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن أتأمنه أن كان رحمنه أتأمنه أن كان كريمه وأنت تعلم ما تقول العرب اتقي شر الحليم إذا غضب ابتقي شر الحليم إذا غضب أن كان كريما يسطرك المرة بعد المرة أن كان كريما يغفر ويتوب عليك المرة بعد المرة يا أيها الإنسان ماذا ذرك بربك الكريم أما علمت أنه يعذب حتى قال في نفسي شديد العقاب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير أما علمت أنه يحذب حتى قال في كتابه ويحذركم الله نفسه وقد مضى السنة الأولين عذب بكلمة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجل لا يلقي بالكلمة لا يتكلأ بالكلمة لا يلقي لها بالا لا يدري كم يهوي بها في النار كلمة سارت نارا وكلمة أصبحت عذابا ثم يقول لا يدري كم يهوي بها فإلى أسفل سافرين هو الذهن وإلى قوة جهنم عذبت مع أنها كلمة ويقول دخلت النار في هره فقولوا لبربكم كيف بمن أكب حراما وكيف بمن هدك حرمها وكيف بمن أتى شيئا من هذا إذا كانت هرّة عند الله إذا كانت هرّة عند الله من العذاب وهرّة تعلمون أنسى القصة وهي أنسى صغيرة صغيرة صغيرة فكيف بآدمين هو منيان الرب فكيف بآدمين هو أكرم خلق الله عليه هو أكرم خلق الله عليه كيف بآدمين أن كان كريما أيها الإنسان أما علم أنه قال في كتابه الكريم سبحانه وتعالى ويحذركم الله نفسه والله روف بالعباد وإن كان روفا وإن كان روفا بالعباد فهو الله جبار منتقم فهو الله قوي عزيز فهو الله المتصف بصفاة القوة والشدة والبس حتى أسمى نفسه سبحانه وتعالى القوي المتين يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم نعم ما غرك بربك الكريم أخذ قارون بكلمة قالها قال إنما أوتيته على عمي عندي وأخذ صاحب الجنتين بكلمات قالها ما أظن أن تريد بأبدا وما أظن الساعة قائمة ولن رددت ربي لأجد أن خيرا من أمقلب بل هذا مجاهد بطل جاء من الغزوة جاء الغزوة من الغزوة قسيلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صل عليه ويا أبا عليه صلاة قال غل شملا في سبيل الله درهمان درهمان ضيع جهادا درهمان درهمان تحول إلى عذاب وإلى نار في القبر حتى ضاع الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى ضاع الصلاة عليه هو سبحانه القوي العزيز الذي جعل من قطرات مولي عذابا في القبر معنى ما كانت جناية إلا على النفس ليس جنايه معنا ادمي قطره اولا يقول في ان النبي صلى الله عليه وسلم انه ما يعذبان وعذاب لا ينقطع يعذبان يعذبان ويعذبان وما عذابه ما في كبير اما احدهم فكان يمشي بالنميمه عذبناه حتى في كلمه قالها ما انها ماته وحو لعظم المصاب مع أنها ما تنوح إلا لعزيز قد فقدت فلما ناحت عليه نوحة سكلا جعل من نوحيا يوم القيامة جرابا من قطران وضرعا من جرب مع أن هذه المرة ما جمت على أحد فكيف بمن كانت جنايته على أخيه كلمة كلمة أو خصبا أو سلبا أو مالا أو سلقة أو عرضاء او شثما دخلت النار في هره ان في ذلك لذكره لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون واليغويون يقررون ان القر والمقرور اذا تقدم افاد الحصر في ذلك اي في امر الاخر وطلبها في الجنة والسعي لها فليتنافس المتنافسون أرأيت إلى دنيا جعلت من الأخي قوات لأخيه لأقتلنك لأقتلنك وأخوه يسالمه لإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسد يدي إليك لأقتلت إني أخاف الله رب العالمين فهذه الدنيا تفعل به لا فاعل فيقول الله قال لا اقتل النفس فقتله فاصبح من الناديمين هكذا فعل الدنيا فعل الدنيا جعلت الاخر الاخو قاتل اخاه او قاتل اخي رأيتم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ابو بكر وعمر رضي الله عنهما يوم ان جاء يوم تبوك قال عمر حانت الفرصة يا عمر وتذكر فرصة يا عمر فخذ بيدك والفرص لا تأتي كثيرا أبو بكر كم يسبقنا الرجل سبقنا إلى الإيمان فكان الأول وسبقنا إلى كل فضل فما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وابو بكر يتقدمنا من منكم تبع جنازة هو أبو بكر من منكم أصبح صائما هو أبو بكر من منكم عاب مريضا هو أبو بكر فعمر يقول كيف يسبقنا أبو بكر ما لنا إلى صدق هذا الرجل من سبيل ولو مر واحدة ولو مر واحدة ومن الذي ينازعه ومن الذي يطاوله هو عمر الرجل الثالي رضي الله عنه فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنصف ماله يسبق أبا بكر وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فجاء بنصف ماله ليصبخ أما بكر رضي الله عنه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا عمر آه كم هو رحيم صلى الله عليه وسلم ينظر هناك إلى أهل وولد وإلى زوجة في البيت قال ابقيت لهم مثله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هيات هيات يا عمر هيات هيات يا عمر ابو بكر من حيث علم فان كنت تقرأ الى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قرأها ابو بكر قبلك وان كنت تقرأ الى وسارع الى مغفرة وسابق الى مغفرة حفظها ابو بكر قبلك يا عمر فإذا بأبا بكر يأتي بكل ماله يا باب أبا أبو بكر أن يسبق أهو أحد إلى فضل ولو يوم ما يا باب أبا أبو بكر أن يسبق أهو أحد إلى آخرة ولو كان عمر يا باب أبا أبو بكر أن يسبق أهو أحد إلى مكرمة ولو سبح عمره كله فجاء بماله كله أبا بكر رضي الله عنه فقال ما أبقيت لأهلك يا باب أكر قال أبقيت لهم الله ورسوله آه كم هو يقين آه كم هو يقين ولا يضيعون يا أبا بكر نعم ولا يضيعون فجعل باله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أيسبقه عمر أيسبقه عمر يا ويلنا يا ويلنا من دنيا جعلناها ميدان سبق وجعلناها دنيا تنافذ يا كل الأخ وقابل وهذه المأساة في كل يوم ويا الولد بوالده لا فاحش نعم يساله يطرده يهجره بل سمعنا من اودع اباه مستشفى الامراض العقليه ومن قتله بيديه الاثنتين قتل هيا تسمع ما يقول الشافعي رحمه الله ومن يذقت طعم الحياه ومن يذقت طعم الحياه فاني خضرتها وسيق الي عذبها وعذابها فلما رها إلا جيفة مستحيلة فلما رها إلا جيفة مستحيلة نعم مستحيلة لأن الله يقول من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء وما قال ما تشاء وما قال ما يشاء إنما قال ما نشاء فأياتا هياتا أيها الإنسان ثم قال لمن نريد يا ويل الإنسان يضيع يا وإلى الإنسان ضائع فقال ومن يدق طعم الحياة فإني خبرتها وثيق إلي عجبها وعذابها فلما رها إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اشتدابها عليها كلاب همهن اشتدابها ان, إن تشتنبها عشت سلما لأهلها وإن تطلب عنها شك كلابها هذا ما يقول الشافعي وإن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ربنا اغفر لنا وليخواننا الذين سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رأو في الرحيم آمين آمين آمين اللهم هذا الدعاء منك الإجابة هذا الجهد عليك تكلان هذا مبلغ من العلم والعلم كل عند الله تعالى وشكر الله لكم حسن استماعكم وجمعني الله وإياكم على الهدى دائما أبدا وصل اللهم على النبي المصطفى والرسول المشتبى وعلى آله وصحبه وسلم